كلمتين عاشق ال... عمري كلمتين عاشق الحسين هذا دمي كربلاي عاشق, ال... عاشق الحسين عمري كلمتين عاشق الحسين عمري كل ال... عاشق ال... هذا عاشق الحسين عاد دمك كربلا عاشق هذا دمك كربلا هذا دمي كربلاء عاشق خلطم ايدك ايدك امرك المتين عاشق الحسين امرك المتين عاشق الحسين هذا دمي كربلاء عاشق الحسين ما اسمع صوته عمري كلمتين عمري كلتي عاشق الحسين عمري كلمتين عاشق الحسين هذا دمك بالبلاي حسيني هذا دمك بالبلاي عاشق الحسين ان هذا صوتي من عرفتك خلي يسمعوني هذا صوتي من عرفتك خلي لا يقطعوني على حبك ما يغيروني لا يقطعوني على حبك لا يقطعوني على حب قال ونجني أتوان راضي بجنون قال ونجني أتوان راضي بجنون <تصفيق> بعث بعث سمعوا قال ونجني أتوان راضي بجنون أي <تصفيق> مدرس العاشق يجين يدرس فنون مدرسه العاشق يجي يدرس فنونه مدرسه عقول تقهر العدو مدرسه عقول تقهر العدو حتى لو قالوا مرائي عاشق الحب هذا دمي هذا دم البراهين عاشق هذا دمي هذا دمك هذا دمي هذا دمك بلاي دم دم دم دم دم للشاعر السيد عبد الخالق لمحنة هذا صوتي من عرفتك خل يسمعوني هذا صوتي من عرفتك خل يسم ون ون, ون, ون هذا صوت من عرف قلي سمعوني اللي يقطعوني على حبك ما يغيروني لا يقطعوني على حبك ما يغيروني بعد اقعد اقعد اللي يقطعوني على حب ما يغيروني اي جلاون جنني تواني راضي بجنوني قالوا ونجني اتواني بعد بعد قالوا ونجني اتواني بعد العاشق يجين يدرس فنونه مدرسه العاشق يجي يدرس فنونه مدرسه حقوق تقهر العدو مدرسة عقول تقهر العذول حتى لو قالوا مرائي عاشق الحسين حتى لو قالوا مرائي عاشق <تصفيق> الحسين عمرك المتين عمرك الفدوة فدوة العمرك هذا ما هل بك هل ما من هالمحب هذا مو صاحي ما يجن من هالمحب هذا مو صاحي هذا ما يعرف ينوح ويكرهني يا هذا ما يعرف ينوح يكرهن يا حي انا حر ابن الرياح وين دباحي هذا حر ابن الرياح وين دباحي اعلى انا حر, حر ابن الرياح وين دباحي شباب بعد بعد انا حر, حر ابن الرياح وين دباحي جلبي مقفول على حب بيد مفتاح جلبي مقفول على حب بيد مفتاح بعد بعد صيح جلبي مقفول على حب مفتاح ما الا بديل ترك مستحيل ما الا احتي احتي فتوى اكتبها بدماء عاشق الحسين <تصفيق> هذا دم جن <تصفيق> <المايجين> <تصفيق> هذا مو ما هذا ما يعرف يعرف هذا ما يعرف aik raha hai intiyaa eh ana har ibn riyahi wen dabah ana har ibn riyahi wen ana har ibn riyahi wen dabah eh qalbi maqful ala hubb bidamiftahi qalbi maq تحكي ربي على حب اذا بتعرف عندك ما اله بديل ترك مستحيل ما اله بديل ترك مستحيل فتوى اكتبها بدمع عاشق الحسين Have حبيبي في جنون انت محبوب في جنون انت محبوب من جن اني من دم الشهاده تغسل الذنوب بعد من دم الشهاده تغسل الذنوب اي انا عند الموت ضحكه الجنه مطلوبي انا عند الموت ضحكه الجنه مطلوبي عاد عيد انا عند الموت جن دم من يطوف تركع السيوف دم من يطوف تركع السيوف كاتب بنحرف دا عاشق الحسين هذا دم كربلاء عاشق الحسين عمرك المتين عمرك عاشق الحسين عندك حاجة عند الأولى يا شيخ نشمي عاشق الحسين هذا دم هذا دم الكربلاء العاشق ان هذا دم الكربلاء العاشق ان, ان انا عابس في جنوني انت محبوبي انا عابس في جنوني انت محبوبي اعلى انا عابس strength, gin if, هذا if, gin if, gin pe, في هذا resource down vena**** Aí wow, من tie back, hindi a Harrim, a pasensi traneooliIV linking this أنا عندي الموت ضح كالجنة مطلوبة أنا عندي الموت ضح كالجنة دم من يطوف تركع السيوف دم من يطوف تركع السيوف كاتبي بنحرف داع عاشق الحسن هذا دم هذا دم عمري كلمتين عمري كلمتين عاشق الحسين عمري كلمتين عاشق الحسين هذا دم من عاشق الحسين ما شاء الله هذا دم إن أنا جون وأني مسلم والزمن شاغيد آني جون وآني مسلم والزمن شاهد راية رافعها حبيب بها متواعد راية رافعها حبيب بها متواعد ويا أنصار العقيدة ساعد بساعد ويا أنصار العقيدة ساعد قد انا عند حسين واحد والعمر واحد انا عند وا... واحد. بعد, بعد انا عند حسين وا... واحد الواحد الحبيب عني ما يغيب واحد الحبيب عني ما يغيب ishtima akhirida ashiqul husain hada dami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 ويا أنصار العقيد ساعد بساعد أنا عندي حسين واحد والعمر واحد تحشي لا لا أنا عندي حسين واحد والعمر واحد واحد الحبيب عني ما يغيب واحد الحبيب عني ما يغيب استمع آخر نداع عاشق الحسن هذا دم كربلا عاشق عمر كلتين عمر كلمتين. بدي اروح لك ايدك نشمي بالحرب عيني برير شايف بي مين احس ان قران وديني احس ان قران وصلاه وديني صيح شع احس ان وديني عيني بالكلف زهار ومن يضاهيني انا بالكلفجه من يضاهيني انا بي عد الدنيا كلها شيان يكفيني انا بي عد الدنيا كل شيان يكفي بعد بعد صيحت انا, أنا ما اريد يجري بالوريد غير ما اريد يجرب الورد صرخ يعلنها ولا اعاشقه هذا دمه بيتك تيهت كل غالي عندك انت ضميتك تيهت كل غالي انت ضم حسين لو اعرفك مو حقيقه اني ما لو اعرفك مو حقيقه انت لو باخر الدنيا اصل لبيتك انت لو باخر الدين اصل بعد بعد سمعة انت لو باخر الدين اصل الدين لا ذا بحيف عندي مو بعد بعد قاعد لا ذا عندي مو هذا من يوم انت مع مغالي يوم حبيتك قالوا علي مغالي يوم حبيتك قالوا علي اللحين انت ضميتك تيهت كل لا اعرفك مو اصلي البيتك حسين <تصفيق> انت لو باخر بع... الدين اصلي البيتك انت انت انت لو باخر بع... الدين اصلي البيتك مولانا ايه لعذابح عند موجديد لعذابح يفيد وينهم عند م... موجديد ايو الله لعذابح انخلصوا وما يخلصونا احتي لازم لا ذبح عندي موج هذا من يوم انتمائي عاشق حسين هذا دم انا عاشق عمر كلمتي يا اجمل انا احملها ايدك ايدك ارفعها انت يا اجمل قصيده انا احملها كم اعد جنبك لا امل روحي وبني هاي ما املها لا امل, أمل روحي وبني هاي هاي مره شمها مره ضم مره قبلها مره شمها مره ضم مره قبلة العيون والعشق جنون قبلت وين بعد نشمي ولهت العيون والعشق جنون ولهت العيون والعشق جنون. بعد بعد ولهت العيون والعشق جنون من قلبي حتى يائي عاشق هذا دمي هذا هات عبيد اختم اختم عمر كلمتين احكي عاشر الحسان عمر كلمتين عاشر هذا دمي هذا دم حزمد. من دماء هذا دم للشاعر السيد عبد الخالق انت يا اجمل قصيده اني انت يا اجمل قصيد اني احملها بعد انت يا اجمل قصيد اني احملها بعد انت يا اجمل قصيد كم اعد زينب تقول وانا لها كم اعد زينب تقول وانع عاد كما عاد جنب تقل وانا عاد اعيد كما عاد جنب تقل وانا عاد اي لا امل روحي وبنيني هاي ما ملها لا امل, أمل روحي وبنيني هاي مرّة شمها مرّة ضم مرّة قبلها مرّة شمها مرّة ضم مرّة قبلها قبلة العيون والعشق جنون قبلة العيون حشي قبلة العيون كل من أليف حتى عاشق هذا دمي عمي اشني دمك يا ولاد العاشق المرسل اين بس الله وحده يعلم سراره هل عشق بس الله وحده يعلم سراره عاشق اللي يخدم شهور ما وصل داره عاشق اللي يخدم شهور ما دار هذا يلطم ذاك يطبر دم يتجار هذا يلطم ذاك يطبر دم يتجار بعد بعد هذا يلطم ذاك يطبر دم يتجار ذاك من بعيد يمشي ليلا ونهار ذاك من بعيد يمشي وانهاره يدفع الشفوف يوصل الطفوف يدفع الشفوف يوصل الطفوف هذا قطر من وفائك عاشق الحسين هذا دمي الله وحده يحلم شراره ضبها ضبها ايديك ايديك ايديك العشق بس الله وحده يحلم شراره عاشق اللي يخدم شهور ما وصل داره عاشق اللي يخدم شهور ما وصل داره هذا يلطم ذاك يطبر دم ما يتجارصيع هذا يل هذا يلتم ذاك ذاك من بعيد يمشي ليل ونهار ذاك من تفوف يدفع او يصل التفوف هذا قطعه من وفاء عاشق الحسن هذا دمي هذا قلبي يا بلا عاشق الحسن على قلبي ين عاشق الحسن عمري عمري